أبي الحرف نهديك شعرا تغني تحار حروف البيان شجا أبي الحب ننسوج قولا فريا تغص بسعذ نعور قلوتا لكن ورد كل الحكاية تقص وبين الأمان خبايا وفن بقلب حواكي كما الغيم وضحى سقاء عطاء عطا نقيا فتاة يغروي النفوس سلاما لتبدو قديرا لا رغم الوهن بنيات غيب يبركنا قلبا كاقطن رقيق حنان يزن ستبقى سمياتون براس لطف تنير سويداء دنيا العهن وتبقى لجد بالخريف ربيعا بهي الخصال بهي الثمن فهل تبارك حب غشتنا لأجلك نبض الفؤاد تغن لأجلك حلل قطير الفيافي وفح عبير السرور لزمان تنتفض منا را توسط وبسایت سنت دانلود